لا إ ل ه إ ل ا الله استو استوقيمو صفوفكم وسد الخلل الله أ ك ب ر الله اكبر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 في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار لآيات, لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض أ ربنا ما خلقت هذا باطلا, ربنا ما خلقت هذا باطلاً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 آمنوا ب ر は ك م ف いい ن す。 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر ّ عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أ ك ب ر الله, أكبر الله أكبر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 ファ س ス ج ジャ لهم ربهم أ ن ي لا أ ض ي ع عمل عامل منكم من, من ذكر أ و أ ن ث ى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 السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل السلام الله السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله